بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع جئهم وتمسك بسنتهم الى يوم الدين و فئن اهم المهمات واعظم الواجبات عباده الله جل وعلا التي خلق الله الخلق لأجلها تنحيد رب العالمين يقول الله جل وعلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وفي الصائحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وكان رديفا له على حيار قال له يا معاذ فقال معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله قال يا معاذ قال لبيك وسعديك إلى آخرة قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم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 الذي يسمى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فالله جل وعلا ما خلق الخلق ليتسع ملكه وليخفر جنده ولينتصر على أحد لأنه جل وعلا القادر على كل شيء الفعال لما يريد الله العلي عن المعين والنصير لأن أمره جل وعلا إذا أرد شيئا لا يزيد على أن يقول له كن فيكون ولكنه خلق الخلق ليعبدوه ليعبدوه يخلصونه العبادة ليخافوه في سرهم وعلى آنيتهم ليعبدوه وحدا فإن عبدوا معه وغيره لم تنفعهم عبادتهم ليعبدوه بما شرعه لهم جل وعلا لا وفق أهوائهم واتباع رغباتهم وإنما أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليعلموا الناس كيف يعبدون الله جل وعلا فعلموهم وكان أكملهم تعليما وأعظمهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فما من خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا وحذرها منه وتركها صلى الله عليه وسلم على محجة بيضا على شريعة عظيمة كاملة أساسها توحيد رب العالمين بالعبادة لكن العبادة لم يخلصوا لله العمل بل اكثرهم على ضمان وما اكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وحديث بعث النار الذي يقول الله لآدم يا آدم اخرج بعث النار من ذريتك فيخرج حلقا عظيما من كل ألف تسعمائة وتسعة يخرجون <تصفيق> السبب أن الناس لا يحققون التوحيد حتى ولو كانوا غير مشركين عبادة فإنهم لا يحققون توحيد رب العالمين قد لا يسجدون للأسلام ولكن يعظمون غير الله بمثل ما يعظمون الله جل وعلا بل ربما أعظموا المخنوقين وأطاعوهم أكثر من طاعتهم لك رب العالمين ولذلك قال الله لعبده وخليله محمد وإن تطع أكثر من في الأرض ظلوك عن سبيل الله الله خلق الخلق ليعبدوه مع غناه عنهم وسعة ملكة لا تحتاج إلى عبادتهم فهو الكامل جل وعلا الغني القوي الفعال لما يريد انما خلق العباد وارسل اليهم الرسل مبشرين ومنذرين فمن اطاعهم واتقى ربه وعمد الله جل وعلا كافأه وجازاه جازاه بالفوز لجلة التي خلقها جل وعلا رحمة بالعباد ليرحم بها من يطيعه ومن اتبعها وظل عن صراط الله جل وعلا واتبع ما شرعاه له الاخلاء والشركاء المتبعون للشيطان ودعوته ورجاله فلا يضر احد الا نفسه فلا يضر الله جل وعلا شيئا ولذلك في الحديث الصيح القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لا تضره معاصيهم ولا تنفعه طاعاتهم لكن إن أحسنتم أحسنتم لأفسكم وإن أسعتم فلها والعاقل هو المتفكر في حياة لماذا خلق؟ خلق ليأكل ويشرب ويسرح ويمرح ويلعب ويعبث الله لا يقول يالك وإنما قال وما خلقت الجن والعنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والله جل وعلا جعل على نفسه حقا للعباد وفرض على العباد حقا لوجهه الكريم فالذي فرضه على العباد ان لا به الشرك ظلم عظيم هو اعظم الظنوب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له اي الذنب اعظم فإن يعلم أن في الذنوب عظيما لكن لا يعرف أيها أعظم فشعل العارف بذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الله أولا من خلقنا ورزقنا وكلعنا بحفظه وربانا جميعنا فالسرر عطف علينا الآباء والأمهات ودفع عنا وين الخضر والقوة لن يكن لنا إلا قوتنا وعقولنا بل تحوطنا رحمته وشرعانا عنايته. ولا موفق إلا وفقه الله جل وعلا ولهذا ينبغي للإنسان كل ما تفكر في هذه الحياة فكر أهل توجه إلى معصية الله؟ فإن المعاصي وإن لم تكن عبادة فإنها تخل بالتوحيد وتنعف جانبا وتفتح أبوابا ومنافذ للشيطان ليدخل إلى توحيد العبد لزعزعة إلى سلسلة فإن بالله وأكثر من طاعته وداوم على ذكره وأحسن التوكل عليه جل وعلا وجد من الله له أعولى وحديث معاذ رضي الله عنه الذي قال له نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يا معاذ فقال لبيك سعليك أي أنا مستمع مجيد قال أتدري ما حق الله على العباد يسأل هذا السؤال ليتنبه للجواب وإلا فإنه لا علم عنده عن ذلك والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كثيرا ما يقول لأصحابه أتدرون ما قال ربكم هم لا يدرون كما كان في صبيحة نطر قال لأصحابه لما صل الصبح أتدرون ما قال ربكم هم لا يدرون لكن يريدوا أن يسألهم حتى ينتبهوا ويتأملوا الجواب الذي سيجيبهم على ما سألهم عنه فلما قالوا الله ورسوله أعلم قال قال الله أصبح من العباد مؤمن بي وكافر ثم بيّن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بكافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بمؤمن بالكوكب إلى آخر الحديث في الشهد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال وهو يعلم أن المسؤول لا علم عنده ولكنه يسأله ليتمبأ ويتهيئ لتلقي الجواب الذي ينفعه فقال الله ورسوله اعلم ثم ادب الصحابة رضي الله عنه وارضاهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم هو اكمل الادب لم تاتي امة اكمل من عذاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله رسوله أعلم فقال عليه السلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يعبدوه العبادة الحق يطيعون يسألون يلجأون إليه يفزعون إليه جل وعلا لكشف الظر وتفريج الكرب والشفاء للمريض لإغاثة الملهوف لرفق الفقير والمحتاج لان الامر كله له جل وعلا يلزمنا ما عليه لكي نتقربوا إلى الله باداء عمل وجه الاتم ويتجنبون ما ينافيه او يغاضه او ينقصوا قدره عباده مع تسليم لامره ورضا بقضاءه وتصديقا بوعده خوفا من وعيده فتصديقه للوعد يحمل العفد على أداء الأعمال التي تحقق له الموعود الذي وعد الله به وعد الله الذين آمنوا خيرا عظيمة وتوعد من عصى بعذاب أليم النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كانت البشرية على ضرال نظر الله إليها فمقسها عربها وعجمها إلا بقايا قلة الصوامع والديارات على خير محدود ومختلط بأمور لا أثر لها فاختار الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ليرسله إلى السقلين الى الجن والإنس ليدعوهم إلى عبادة الله وحده جل وعلا وما كفى في هذه الربوع ثلاث عشرة سنة وهو يدعو إلى التوحيد وقال لا أن يذكر شيئا إلا وهو إما في توحيد الله وعيادته وإما فيما يحوط ذلك ويعز جانبه وينفي ما يضاده ويختش صفاءه وجلاءه ولا شك أن العبادات كلها إنما هي لأجل توحيد الله جل وعلا من صلاة وزكاة وحج من جهاد في سبيل الله وبدل للمعروف وإحساننا للعباد كل ذلك تابع لأمر العبادة لأن العبادة تشمل كل تصرفات العبد ولأن في الى اخرة اي كل اموري لله رب العالمين صلاة عبادة محياء ممات دعاء ذبح وذلك كله لوجه الله رب العالمين من تقرب الى الله بشيء من ذلك اشرخ بالله قل ان صلاتي نسقي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فإن صرح شيئا من ذلك صار مشركا فإذا صار مشركا لم ينفعه عمل فقد قال الله عن من يشرك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال إن لا ليحبطن عملك لو عمل أعمال عظيمة من الحسان إلى الفقراء والبدل في وجوه البر وإنشائي الملاجأ ودر الأيتام وفقي وتفريجه كرب وغير ذلك ثم أشرك مع الله غيره لم ينفعه ذلك العمل وإن عظم لأن كل الأعمال إذا لم يسندها التوحيد الخالص لرب العالمين فإنها تكون أعمالا هباء منثورا ولذلك لما ذكر الله جل وعلا عن بعض العيلات من جدهم جده واجتهابهم وتعبهم في العبادة وخشوعهم في أدائها ولكن لما لم يكن معهم الإخلاص لله وصفاء التوحيدة كانت العاقبه انهم يصلون لا رحمان يا الله العافية فقال الله فقال رسول الله حق العباد على الله حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كثير من الناس يقول انا اذا لم اعبد الوثن ولم اذح لغير الله ولكني أطعت المخلوقين بارتكاب معصية الله لم أشرك وقد قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولما قال عدي بن حاتم الطائر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية وكان نصرانيا في الجاهلية قال ان لسنا نعبدهم لما سمع اتخذوا أحبارهم رضا من قال لسنا نعبدهم أي لا يصدق علينا هذا القول فبين له الرسول الكريم أن الأمر ليس كما يظن وأنه لا يكون متخذا له ربا إلا إذا سجد له قال أليس يحلون ما حرم الله عليكم فتحلونه ويحرمون ما أحل الله لكم فتحرمونه قال بلى قال تلك عبادتهم فمفهوم الشرك مفهوم واسع فمن أراد الخلاص والنجاة لم يشرك مع الله أحدا في عبادته إذا أراد النجاح والسعادة يوم يقوم الأشهاد فليحسن عبادته وليخلص لربه العمر ثم قال عن حقوق العباد على الله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قد يفهم الإنسان أنه لم يشرك بالله لم يعبد الأوثان لم يدعو القبور لم يسأل الأولياء قضاء الحاجات لم يذبح الجن والشياطين والأولياء إذا لم يفعل ذلك فإنه لم يشرك بالله فعلى الله فحق على الله ان لا يعذب لكن من ارتكب المعصيه اطاع هواه وطاعته لهواه رد لامر الله جل وعلا فكان واتخذ ارتكاب المعصيه تلك الهه هواه إلا أن هذا لا يكون حالي المشرك الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله جل وعلا فإن ذاتا تكون حاله أنه على الشرك الأكبر الذي لا ينفع معه عمل ومرتكب المعاصي مخلم بجانب من جوانب التوحيد فيكون أمره لمشيئة الله إن شاء عاقبه على ما أخل به من جانب التوحيد بارتكاب المعاصي وإن شاء غفر له فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به أي في العذادة ويغفر ما دون ذلك الذي يشاء أما من يعبد غير الله معه فقد قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للوالمين من أنصار كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولا شك أن كلمة لا إله إلا الله العاصمة إذا استطاع الإنسان أن يحققها ويقوم بأداء لوازنها من عدم اتخاذ الهوى إلها وعدم اتخاذ الأحبة عالية ليطيعهم في معصية الله جل وعلا إذا استطاع أن يحقق معناها فتصبح رغباته وميوله وهواه ثمعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وفق لذلك فقد نجح وأنجح إن كل معصية نفكبها العبد فهي مؤثرة بالتوحيد بالعذادة لأن من صدق في ايمانه بالله وتوحيده جل وعلا احمله صفقه ذلك على تجنب ما يكرهه الله ويبغمه والله يحب لعبده ان يطيعه ويكره له ان يعصيه ليلعم عليه بثواب الطائعين ولان ينزل به عقاب المعارضين لما سمع معاذ رضي الله عنه هذا الحديث وقول لبي الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشترك به شيء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشترك به قال أفلا أبشر الناس يا رسول الله لأن هذا حضر سار ووعد عظيم ومعاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم يعلم رضي الله عنه أن القصة من عدم تعذيب من لا يشرك بالله ان الله لا يعذب من لم يرتكب المعاصي ولم يتخذ مع الله الها اخر ولم يشتك به جل وعلا في طاعة وعبادة ولم يقم لتعويل دينه على وفق هواه ورغبته يعلم معاذ رضي الله عنه ثالث لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشر فيفتكلوا دعهم يتسابقون فإن منازل جنة متفاوتة منهم المنزله التي دون غيرها وان لم يقم في هذون وبلغوا المنزله التي لها شأن عظيم ولذلك لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل صالح على الدين واخبره ان من شهد الله لا اله الا الله وانا محمد رسول الله واقام الصلاه واعطى الزكاه وصام وحج الفرائض دخل قال بخن بخ يعني ما احسن هذا واجمل هذا قال اعجبه قال فقال عليه السلام ان في الجنة مئة درجة ما بين درجة اخرى افعد مما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيل ومنازل الجنة اذا علمنا ان جنة عرضها السماوات والارض هاني السموات العظيمه الهائله الزلاء التي نراها كانها قبه فوق ارضنا وفوق السماء سماء كما قال الله ولقد خلقنا فوقكم سبعه طرائق وما كنا عن الخلق غافلين إذا كانت سعه هذا الكون الذي نرى بعضه ونجهل كثيرا منه إذا كانت على الجنة عرضها السماوات والأرض فمنازلها لا يصل إليها خيال متخيل ولا تصور وتصور وإنما يفوذ بها من أطاع الله جل وعلا واتقاه وحاسب نفسه قبل رحيله من دنيا فلنجتهد عباد الله بإخلاف التوحيد معاد رضي الله عنه لما قال له نبي الله لا تبشرهم فيتكروا النبي لا يقصد انهم تبشرهم ف اذا لم يعبد الاسنام دخل الجنة النبي يعلم ان معاذن يعلم رضي الله عنهم ان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغذلك لكن قال له اتركهم يتسابقون والله امرهم سابقوا الى الى اخره مسارع يامرهم بالمسابقه الى الجنه والمسابقه الى درجاتها والتنافس في تحصيل المنازل هو في ذلك فل يتنافس المتنافسون زعمهم يستهذون فان حينما اشترتهم قد يتاخرون على تحصيل الجنه وهم يعلمون أن الجنة تحتوي على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذا دخلها الإنسان دخولا لكن الفوز يختلف ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبشره فيتكل لا يصد الاتكان على ترك الشرك فقط بل يعلم أن من لم يؤد الواجبات ولم يترك المحرمات لم يفز بما وعد الله به وإنما قام دعهم يحصل منهم التنافس هذا يصلي في الليل ركعات وذاك يسهر أغلب الليل وهذا يبذل بذلاً قليلا وذاك إنما يتلذل بالبذل لوجه الله وهذا يصر على بعض الأمور وذاك يتلذذ بما يحصل له من تعب في سبيل إرضاء الله والهمم تختلف والرغبات تتلوع والمنازل العالية إنما العالية إنما يحصل عليها أصحاب الهنم العالية كما يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرم المكارم الهنمات العظيمة والدرجات العالية والمنازل الكريمة تحتاج إلى عمل ومنافسة أسأل الله جل وعلا بأسمائه وافتفاته أن نرزقنا جميعا إخلاص التوحيد له وصدق التعامل معه والتومة من كل ذنب نختلفه اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن تقيل عثراتنا وتغذر زلاتنا وتتوب علينا وترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وأن تجيرنا من مظلات الفتن وأن تعصمنا من الضلال وأن تعيننا على أنظرنا وأهوائها وأن تصدى عنا كل بلاء ومحنة وفثنا يا مجلل الإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا وطب علينا واهدنا سبل السلام وجنبنا أسلا بساقطك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في هذا المكان أجمعين اللهم لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأقلت عثراتنا وأعتقت رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أمواتنا وأحيائنا وسائر سائر قراباتنا من النار يا رب العالمين سبحانك لا اله الا انت ولا حول ولا قوة اللهم اعز دينك واعز كلمتك وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين سبحانك لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك اللهم احفظ دينها وارزقها اخلاص العمل لوجهك آمين. اللهم ارفع عنها من وحلا وذلا وما حل من بلاء ومحنه فزد عنها خيد الاعداء اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان امين ورز... واسمعنا عاجرا غير اجل كلمهه القدس سمعت قد تحقق امين وعزتهم بالات يا اهل الجزا اللهم احفظ على هذه البلاد امنها امين واصل لنا مقدساتنا آمين. وامن لنا سفرنا واحفظ علينا امننا وأصلح ولا تأمرنا في كل مكان آمين. وخص ولي أمرنا في هذه البلاد وأخوانه وأعوانه بالتوفيق والتسديد ومزيد من الخير وبركة يا رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ذا والدين